بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم فِي غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَاتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ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 وَمَا أَْرسَلناَّ قَبِنكَ إِلَّا لِجَلََيوحَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُ أَهْنلَ الذِكَ فسْألُ أَهلَ الذِكْرِ إ كُ تُم لا تَعللَمون وَماَا جَعَنهُم جَسَدًا ل ياقُلونَ الطَّعام وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَنَّشَاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَنَا خَرِينًا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْقُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا 119. فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ 110. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين 111. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 112. وما خلقنا السماء والأرض وما لَو أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ بَل نَّقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ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 وَجَعلن فيِيهَا فِي جَج سُبُلََّ عَهُم يَهتَدون وَجَعلنَّ السَّمَاء أَسَقُفًَا مَححُظى وَهُمْ عَياتاتِهَا مُرِبُون وَهُوَ الذيَّذِي خَلَقَ الليلى وََّهَا الشَّمسَ وََن قَمَرُ قُلُّم فيِي فَلَكِي وَمَا جَعَلْنَاهُ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَتَّخِذُونَ كَإِلَٰهٍ هُزُوًا أَهَٰذَا الذي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ مّهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمُ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَيَكْفَفُنَّ عَنْهُمْ سُوءَ الْأَعْمَالِ وَإِنْ يُجَاهِدُوا إِلَّا كَمَا يُجَاهِدُونَ الْعُزْلُونَ بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بِهِ به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 لا يسحبون بل مدعناها اولئك وآباؤهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا ناتل أرضنا نقصها من طرافها أفهم الغالبون وإِنَّمَا نُذِيرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِنَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حاسبين وَلَقَدَاتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْخُرْقَانَ وَضِيَاءً أَوْ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّدَارَكِنَا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 قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين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 قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 اَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ لَق constantين وَلَدَّيْنَاهُ وَلُوطًا لِلْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّهُمْ جَعَلْنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِعِلْمِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ودَنُونَ اذْهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين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 استجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنته ورجاها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ قُل لِّنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ التاء إذا فتحت يا جوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون وقد قرب الوعد الحق وقد قرب الوعد الحق فاذا هي شاخصت بصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفله هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء يالهة ما وردوها وكل فيها خالدون لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا وَهُمْ فِيهَا مَاشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي استجل للكتاب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 فَإِن تَوَلَّوْا فَغُلَادًا تَنطُقُ عَلَى سَوَاءٍ وَإِن دَرِيَ أَقْرِبُنَا بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِن دَرَيْنَ عَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى قل رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون